يَقُولُ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين الا موتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اذ ذلك خير نزل ام شجرة الذقوم ان جعلناها فتنة للظالمين ان نها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين انهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوَا بَاءَهُمْ ظَالِمِينَ فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذ انظُر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعمه المجيبون وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ